No, no, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Vale? No, no, no. No, no, no. وطالل عالشوارع والبيوت ناس هتشوفها تحبها في قلبك تفوت شبك وطالل عالشوارع والبيوت ناس هتشوفها تحبها في قلبك تفوت زي التاريخ جاية بتشهد عالحرات قدرها هشعل حكاوي من الزمن اللي فات الصهرانين قمرة وغلابة وبتمضلل ع الغريب زي السحابة صد دندنات الصهرانين قمرة وغلابة وبتمضلل ع زي السحابة القهوة عشرة وجيرة ومشاريب ع الحساب أوفط فضى من القلب بين اتنين صحاب خلقب تحكي ف نيت مليون حوار صبح كها يكسر مرار الانتظار للقهوة خلقب تحكي ف نيت مليون حوار صبح كها يكسر مرار الانتظار القهوة لن يؤشر يقسو طموح الزمن ولا هو ات بينقضي بي من غير ثمن على القهوة ناس قاعده تدور طعم الوطن على ناس قاعده تدور طعم الوطن